بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه وسنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض مَا ذَلَّذِي يَسْتَوِي عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ولا ينظره زغبا وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب Ina أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعفلون Naxnuna quص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هكذا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد أشر كوكبا فَعَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِسَاجِدِينَ قُلْ يَا بَنِي لَا تَقُصُّوا الرُّؤْيَا Ina <إن> الشيطان للإنسان <عدون> وكذلك يجتبيك رَبُّكَ ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتمم امته علي ويتمم kama atamma'a abawayk kama atamma wala abawayk min qablu ibrahima wa isha لَنَكْعَنِيمٌ حَنكِيم لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ إذ قالوا wà ahówu a havı w находится i lala pani na minna w anicks proud a قَنْ يَخْلُوا لَكُمْ وَجَوْ أَبِيكُمْ وَتَقُونُوا مِنْ بَعْدِهِ كَوْمًا صَالِقٍ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ التقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له أُسِلْهُ مَا عَنَا وَدَيَّ يَرْتَعُ وَيَلْعَبَ وَإِن دَالَهُ لَحَافِظُونَ قَال إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أن تذهبوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يأْكُلَهُ الذِّئْبُ وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلم بأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء وما أسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بحس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمَرْأَتِهِ أَخْرَجَ مَسْوَاهُ وَعَسَى أَنْ يَفْعَلَ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَ الْمُؤْمِنِينَ تَأْوِيلَ الْآيَاتِ وَلَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ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 قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَفْضَلُ مَسْوِي إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّنَّ مَنْ به سَوَّى وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأْبُرَ نَرَبِّي كَذَلِكَ لَنُسْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ نَائِبٍ مُّخْلَصٍ واستبق الباب وقدسكم يصه من دبر وألف يا سيدنا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد منقوبا فصدق قد وهو من الكاذبين وان اَن قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ بَلَمَّا رَأَى قَمِيصًا قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكِ لَكُنَّا عَظِيمًا يُوسُقْ أَعْرِضْ عَنْهَا دَاوَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِك إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَ قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراوض فتاها عن نفسه قد صغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما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 فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرُنَهُ وَقَطْطَعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَكُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا fathalikun al-lazí lumtunni fíhi walaqad raawattu an-nafsí faistahsam wala'in l'am yaf'al ma aamruhu مِنَ yus'janan بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ بِسْمِ Faistajab l'ahu rabbuh faxar fa'alhu kailahun Innahu huwa السميعul al-aleem Thumma bada min ba'di ma ra'au l'áyat وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَى نِي أُصِيرُ خَمْرًا وَقَالَ فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام بَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَدْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ Wattaba'tu milla t'abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub Ma kada lana an nushrik ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفركون خير أم الله ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأنتم تأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي يظن أنه ناج منهما أذكرني نَسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَغَلِبَهُ فِي السِّجْنِ بِعَذَابٍ عَسِيرٍ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سَمِنَ سنبلات خطر وآخر يا بساف يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون اللَّهُ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ جَاءَ مِنْهُمَا وَذَكَرُوا بَعْدَهُمْ مَتِنْ أَنَا نَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات وَخَرََ بِسَاتَِّ عَِّي أَغْ يُئِلًَا نَّ سِلَ عََّهُمْ يَعلَمُون قَالَ تَزَّرَعُونَ سَبَ سِنينَ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ I'ma yatee min ba'di thalika saba'un shidaadun yakulnama qaddamtum lahunna illa qaleelan mimma tushirun. يأتي مِن بعد ذلك عام فيه يغاق الناس وفيه يحشرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهم سَنَلْقَصَصُ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ سفر أبي يا أبتي إني رأيت أحد أشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدي. Tika fayaki dulaka وَكَذَلِكَ يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتمم نعمته, علي ويتم نعمته عليك ويتمم نعمته kama atamma ala abaway kama atamma min qablu ibrahima wa isha بَنكِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ سبحان اننا ابنانا في ضلال مبين وان كنتم ليوسف فاوتره ارضيا يصلكم وجه ابيكم وتكونون من بعدي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 قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظ أذنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا en um... ان تتب مؤمن الا ولو كنا صادقين وان جاءوا على قميصه بدمن كذب قال بل سن يُسُوقُكُمْ أَمْرًا فَاصْبِرُوا جَمِيلَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَنُوا وَارِدَهُ سَرَّهُ بِضَرعٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَّ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِي هَشْتَ رَاهُ مِمَّ يُسْرَلِ مَرَأَنْتِهِ أَخْرِجِ مَسْوَاهُ وَسَاءَ أَيًّا فَعَلَ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَالِكَ كُنَّا وَلِنُعَلِّمَ مَنْ مِنْ تَأْوِيلِ الْآيَاتِ وَاللَّهُ ظَالِمٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ قَضَىٰ نِكَن جَزِيل الْمُقْسِمِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَلَمْ يَقْتُلْ أَبَاهُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ سَنَمَسُّعِي إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْغَاوُونَ وَلَنَقَدَرَنَّ مَا نَسْوِي به وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَاؤُهَا نَرَى كَلَّا نَصْرِفُ عَنْهُ السُّورَ أَوِ الْفَحْشَا إِنَّهُ مِنْ واستبق الباب وقدسكم يصابوا من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أنه أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد منها فَصَدَقَ دَاقٌ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمْ ما رآ قميصه كد من زبر قال إنه من كيد إن, إن كيل مَنْ قَوْلُ أُرِيدُ عَنْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كُنْتِ من قَالَ لِسُتٍّ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَٰنَى عَن نَّفْسِى قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ فلما سمع بمكره أروسلَ إليج و تدت لَ الن متك أوآتَت كل و حيدة منِهَُِّ In hada illa malakum kareem Qalat fathalikun al-lazí lumtunni fii Walqad raawattu'hu an-nafsí faistahsam o l'inlam yaf'al ma amur'u layus'janan wala yakuunan minas sabi Qala rabbi s'janu ahab'u iliyya وَأَشْرِفْ عَنِّي كَيْ لَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْ لَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَهُمْ مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ أَحَاطَ بِهِ السِّجْنُ فَتَيَانِ قَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَى نِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّنَا نَرَاكَ مِنَ wa razaqanihi illa nabbatukuma bita'wihi qabla an ya'tiyakuma dhalika mimma 'allamani rabbi inni sarattu millata qaumin la يُغْفِلُونَ وَاتَّبَعْتُمْ مِلَّةَ آبَائِكُم إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لنا اشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب أي السجن كَِّ أَكْثَرًا النَّ سِلََا يَعلَمُ يَا صَاحِ بَسِ جَدأَمم أَخَلدُكُمَا فَيَسقِيرًا بَهُ فَمرَ وَأَمَّآافَُ فَ يُصْل فتأكل الطير من رأسه قدي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي يظن أنه ناج شَيْطَانٌ ذِكْرُ رَبِّهِ فَلَذِ اسْتَفِى فِي السِّجْنِ بِالْعَاسِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعًا قَرَاتٍ ثَمَانِيَةٌ يَقُولُونَ يَفُو وَسَبْعٌ قُلَاتٍ خُضْرِيٌّ وَأُخَرُ يَابِسَاتٌ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْكُونِي فِي رُؤْيَا يَا إِنْ كُنْتُمْ نُبِتَ عِيدِ الْأَحْلَامِ بِالْمِنْ وَقَالَ الَّذِينَ جَاءَ مِنْهُ مَا وَذَّكَر بعدُ أُمَّةٍ أَنَا أُنَرِّبُهُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُوا يُوسُفَ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ ثِينا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَمَانِيَةٍ قُلُحُنَّ سَبْعٌ نَجَافٍ وَسَبْعٌ بَلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى يَبِسَاتٍ وَأُخْرَى يَبِسَاتٍ لِّعَلِّي أُرْجِعُونَ قال تزرعون سبع سنين لأبا فما حصدتم فذروه في سنبلي إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادِي يَقُولُ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا ثُمَّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَخْشَوْنَ وَقَالَ الْمَلِكُ تُوَنِّبُونِي بِهِ فَلَمَّا جاء كَفَنَّسْ الْهُمَا بَالِ النِّسْوَةَ فَسْأَلْهُما بَالِ النِّسْوَةِ الَّتِي قُطِّعَتْ أَيْدِيَهُنَّ